خلاص <تصفيق> الحالات الصغيره دي بنقول حاجه الحاله دي كبيره زي ايه يعني 10 كيلو الضغط كام والمير شد 10 شد كمان في الترش في افواد بيقولك ان ايه داخله على عشر شهور فتلاقي ان خاطر في الشهر مثلا 9 شهور وشويه في الضغط 10 شهور طيب في الشيدو 12 شهر وشويه او 100 شيدو 12 شهر شيك 13 شهر بتبدا بقى تنزل على القيارات صراحه مثلا زي اليو والجوت والساوي والبيتش كوين بتاخد ده بتاع 150 يوم 63 يوم 114 يوم فدي ممكن تكون على حاجه لكن احنا بنجري على ال 100 فبنقدر نقول من طول اول ثلاثه صفر عشره اللي نشوف علامات خارجيه على, على الحيوان بتقول ان ممكن يكون عنده ممكن يكون ايه <تصفيق> خالص العلامات الخارجيه اللي بتقول هي قال لك اول خالص لو القومر قاعد حتى بيسموه السيرموسيس او قال سموه ايه بالجنمنت الجلس اللي هو اللي بيعمل بالجنمنت القلب او اللي متعايش مع القلب ممكن يعرف ان عنده من, من الحاجات دي ايه بالجنمنت الجلس دي اول حاجه خالص ان البق ما بيرجعش في الدوره حيان. يعني اقتربت النهارده المفروض ان البعر برجع في الدورة مع الوقت يوم ما ندعيش بالدورة يبقى اول حاجة خالص الانيسترام يبقى كان يقولوش كالإجزامليشن عن البريجنانت كام او بريجنانت سيجلوش في الكام اول طرقه فيه كستيرنات صايت اول حاجة بجي كستيرنات صايت انيسترام او الكام صدر بباشر ايه احبب احبب احبب احبب اللي تقلبي. اللي تقلبي. والله والله والله لا والله هو ده وده هو برضه او انت ممكن في فكره تيجي بعد ما خلصت المنظمه قالوا لك تسترا في حالات مرضيه كتير قوي غير مخنفه هتاخد شاء الله اخر وتحضر في كل ده ايوه مش شاء الله رئيس قسم الدكتور ثاني هقابل عامل لك اجتماع اللي ناقص في, في الحالات دي يعني هتكون ايه بعد المنظمه في الحالات مع اعداد كل حاجه نعمل استراحه حاجه على البريد خالص ولا استراحه البريد حالف كامل الأستراف. إزاي تقول قرار روح حفظة إيه؟ ايه؟ او شخصها جزادي. تمام؟ فهتحضن على إن بي 16 حالف كامل الأستراف. فالعالمين هنال لابر. هنال لابر. ففي حالة تانية. هياملين ان هو بتيجي في الاستراف. موت. قالك واجد من خمسة عشر في من الكامل بتيجي في الاستراس هو يابريكت. بتيجي في الاستراس ويابريكت. بيكون في شكاة في روكولر ويه. والفوليك لفتيت ببط شوية فتطبع مستوى استرجيوس هتلاقي خمسة فئيئة من الكلام ويتيت يبقى مش معنى انها كانت في الدورة او انها مش ايه مش بريجنة يبقى اول علامة عليها انيسطرام بس انا اخد بالي انيسطرام بليموت الضبون فلس بوصدام وفلس نيجا يعني فلس بوصدام يعني فيه انيسطرام بس مش بريجنة زي ايه فانتيج اقت الاسترا بس هي بريجن trouver. لقوا ان من خمصة العشرة في المية بالكاو بديجي في, بديج في الاسترا قليل ايه أول عالمي. عالمي ايه. مارز دي اولى علي. ك asta علي لك ايه باتماغة تبضى. باتماغة ايه. باتماغة ايه. الطبعت ايه واحد يحال اببت مطف怎樣 التبضع بعد شوي على المجلبي سالي ايه تابع بلاتماغة التبضى. فيشوف كمية عوش. هاد عدن italian هاتت كيديه. ليه. سمس لا الهي الموضوع ما كبرش خالص بس بس هل انا اكيد لا اه مش اكيد طبعا هي مش اكيد ان في حاجه كده تكبر زي ايوه يا عم التيمبنوك يعني بس تيمبنك تيومر جبتين غدما امبكشن فين هي التخين ها فين هو مش فاضي والثاني بعديها اشط في البطنه, لسه. لسه. البطنة هي 7 اف دي افتكاس يعني ال 7 اف اللي هم قال لك اول حاجه تكبر حاجه تكون فلويد زي حالات الاسايس لو حاجه ديبكشن تاني آآ فايدرومة دي لاوديومة خمس حاجة ممكن يكون فائد لو قبيلس سادس حاجة ممكن تكون فوري ماضي يعني حاجة ملعب سبع حاجة لفيترس هتلاقي في البقناة بلولها بالتلفيل الفيترس دي الكاميرا حمد نص؟ ياسس ملا ومان بقناة هم دوني السبع السبع في ستة حاجة يبقى ما لايك من البقناة البيلة ويشجازين يوافيتر قد يكون اي حاجة لفيترس يدخل ده زي هو بتاع بتاع في الكيمياء ايه ثاني قالك بتلاقي ان البااز الايام الاولى كده وتنعزل عن التطبيق يعني سوبر ديبريشن وسيبريشن فروم هير طب العلامه دي ليه كل بدايات التيزيز يعني كل بدايات اي مرض فيفر مش عارف ايه كل بدايات مش عارف اي اي امراض الديزيز بيحصل فيها ديبرشن وسيمريشن فوق منها العلامه الرابعه قال لك اللارج ممكن اضر او ديفلوبمنت للقضره العلامه دي اكيد ليه جسد هو الهيبر الهيبر او النيريفس اللي هي ما ولا مره قبل كده القضر ده بيطلع في نص فتره الحمل يعني تسع شهور عند الشهر ربع اللي او الشهر ربع ونص كده طبعا بقى يظهر لكن في الحيوانات اللي هي ولدت كذا مره بعد كده القلق موجود بيجي بس في اخر اسبوعين يقدر في حاجه فطرابا دي هي مش في الانظار صعب استنى لحد 9 شهور عشان اقدر ابقى رجله يبقى الراجل جاي ولدت هنا ضاع على علاماته لا لا ودا يكون بقرب رجله في حاجه احتمال مفيش حاجه انت عارف هي مفيش خلاص فريعا ليه يعني, يعني علاج ايه لو مش في ما تحصلش ان تقدر يعني زي حاجة ممكن لدى ادوية تعمل اللي تكبر القضب وتعمل من غير بيت نانسي والحماد دي بيسمى ارتفشة الاكتيشة او مستخدام قدوية الاعلامة ظهور القضب دي مش علامة ايه اكيد ايه تاني قالت عافلان مالباحة اللي قدت احنا احنا اما بتشوف العافلان كده مالباحة او في البيوت عندنا كله بيرقص لحد كده لحد زي الهبل رايح حاجه عباره والله ايه بيرقص فممكن ممكن يعمل ديشن ان في تجروفمنت في ايه الابتيمت طب في البكره يعملها منين يعني بيحس من ايه ايوه فضل التمرين في يا حاسم يشوف حاسم؟ الله حاسم عندما مشكلة فلانك غير شمال طب يمين ولا شمال؟ يمين يمين ليه؟ عشان الشمال يمين في الروم هم ما أصبح في أفكار بحسر في اليمين عشان تبعد عن الروم فممكن من رضاية فلانك تعمل بحسر بالفتاة دول هولي بتاع لي أكيدا يعني أعلم من الحاكية أكيدا لمشاكلة المعنى بس إمت لابو طعب دايما الحمله بتتحسب انت دولت في اللاست 3 من الجنين يعني البقره بتاع شهور يبقى في اخر 3 شهور اخر 3 شهور بدايه من الست لو حاجه مثلا 5 شهور فيها مثلا بدايه مثلا من الشهر الرابع اللي هي اخر 3 اخر 3 من الحمل تابعني قوي احنا عندنا استنى 7 شهور عشان اشخص البقره بتاعتك ده كلام مش قال لك حاجه ثانيه تقول له الرب يا حمدي تقول بيسمع الوزر و بيرفر. او اللي مقصود اللي يسمع ايه ضربات قلبه فقال لك هو فنتعمل كمان ديكشن للاهبت بيت بتاعي كنين بقرده من الرايت ثاني تاسمها مش عند الشار السابع قال لك تسكن اصور كمانة عن الشار التاني قال لك اللي عادي بيقى ضربات قلبة عن الشار التاني ازاك ميت ضربة كنتين على ما اكتبت ميت دوك الزاد الوحيدين من الكستيرنالساين سلاقوا عليهم اقول ايه ايه؟ انا عايز اشخ عشان لو لا هتعامل معاها كخسرانين خلاص ايه ده قال لك الفرق بين الولادات بيحصل ايه في الستيك في طبعا سويا الباحث التليفزيون اهو بيكون مصاحب المنظر بتاع بيكون مصاحب المنظر ده انك تلاقي النيوكليوتيد نظم الرغيه بيكونوا صاحب المنظر داك الدراشي بنته في, في قضرة بس الله على ما تلك الليلة والتوم ديومات بيسموه يعني البحر فضل الله اسبوع عشر تانس كتيره ديومات هل انا هستنى هشخص البريجنان في تقع الولادة فقط يبقى العلمات التالية هم هي يا شباب حبدا يعمل تاني حبدا يتلقى عبر الدخول ديوم حم تتنى الحمدلله تبقى أصابه وصفش يبقى الليلة تسترنا يا شباب دي في السيرنال سيكلز ايه؟ الريكشنز الاول حاجه فين؟ اكسترنال سايكلز الريكشنز بتاعه بتاع ايه او نظريه الاستراف كنا دي على كده لا لا ليه؟ في حاجات كده بتعمل ممكن تبقى فورس بوزيتيف او فورس نيجاتيف او مش عايزك تخبر نفسك فورس بوزيتيف او ان في 16 حاله مرضيه بيعملوا انزيم 16 حاله تعالوا شوفوا ايه ده نتيجه بتاع ايه تحافظ على ده هي مش لو العدد بتاعه هنا ده قوما فممكن تاخد اي حاجه فهو ممكن بقى احتفال فانزر مية وفينة طبعاً لو حديث موينة ويحاول مانوان لتطلحة بقى افضل ما فيش لازمان تلقى اي حالة شرعة نفتح لزرقص وبعدون يطلع لهم عدون تقريبتان ايه لزرقص خلاص وانا عندك تشيرت بنجلين مش عايز شروع عظيمة مشتورة تنم تتكيني الحمد بي اللي انت بتاخذينا محدش باوكو دي ممكن تقولي من دي يمكن تخذينا حقا مردد أبرزك برزار سيل والحاجة ان ممكن البعرة تيجي في اليد ويا برجنات بيسموها البعرة دي ديالة 10 سيارة بقر العلامة الثانية هي يا شماد اللي يحصل ان ارجمنت الاب بنقولنا برده ان العلامه دي ايه؟ مطمئن. ان الله لا يعلم لان في ست حاجات غير غير الفيتاس تكبر برده زي ايه ان ال6 اف ال دي مش مش بس حلوه 7 4 ما هو الفيتاس دي مش مش حاجه ده هو واحد كده قاعد زي ما بيذاكر من ورق ابتدائي وبعدين عايز عدل. عشان عدل. يعني هو ايه كانت كانت الحاجات دي فعاله هو تقالي الافلور امباشن فوت اه مش عالف هو اللي عملنا هنالك اسمه هيا تيمبن فريم روم الخزار فاجاء على الاتيومة ففيش قابل ستقال فلوع بيهجو اقال باختار ايه الفنجروم معيني غالب اتبنيش فلوع في البطر اصبح عيني موفق اما هو لديك اخرى كمام مو بنيكون من كوبيس فقالي الافاية بنيه دوما شخص الفورن بلعبقى لانهاش حاجة فورن ب دي برشن دي برشن كومبليشن فروم دي ماب بايتس لان معظم بدايات الديزيز بتبدا في المرحله دي الحاجه الرابعه اللي ممكن يحصل ايه او المرجمنت اللي مين للقدر قال لك ان هيفر او النال فيروس يعني ما ولدتش خالص قبل كده ما طلعش يطلع في منتصف فتره الحمل هي 9 شهور يعني عند 4 ونص منس او عند الشهر الرابع للشعر الخامس اي بدا اسبوله منت القذر او جاوية تقول للكزه انا ارقى ما يتبادش بس قل قبل وده اسبوعية خلاص دي اعدامة عشانه ليس لو قول القذر كده صعب انشقق بانه يتبقى من الوده بايه بايز من حاجة تقنى انا ممكن اعمل تنورش منت القذر بادوية يسموها artificial ملكي جاولة كيش او induction للملك باستخدام قدوية تمام؟ الاعدامة الخامسة الاعدامة الخامسة ليه ايه؟ بنعمل ديتكشن للفيتر موفمنت قلنا منين من الرايف فلان امشى الشهر السابع عند الشهر السابع او بدايه التلت الاخير من الحمل 9 شهور ممكن نعمل كمان ديتكشن للفيتشر هارت بيت منين من ايه العلامات الثانيه قال لك علامات التوالم الولاده زي ايه زي ايه اللي بيحصل ريلاكسيشن للبيف في كليهات يتبعه سيتيك في القروب مصر تتبعه الديشن توفتيش معاها كمان كونديشن وسويد في معاها كمان, كمان فاجينا ميوكوس في السيتشوت عايزين ايه اما بيحصل حمل السيرفكس بيقف حاجه اسمها سيرفيكال بروج السيرفيكال بروج ده عباره عن ساعة الولادة لازم السلمس يفتح في الحاجات التسيح فتلاقي فيه ميوكوس نازل كده يتبعها كمان من, من بس ايه بحسب ايه الرجiment للقضاء بس قلهم كلوه ايه science approaching parturation على المالك طب الولادة فالنالي خلال كلوه بإيه external science ما فيش حاجة يعني تقولي خلاص الأجوال ما بإيه external science مع عدد نحيس عرقات الجنيه نحيس مع عدد كلها حاجات ايه not online سعاد بأنه إيه؟ أفحص بنفس يعني تخطط موضوع الhistory أو تخطط موضوع التمر شاف إن؟ وعمل أفحص بنفس طيب أول حرة بأنفحص أفحص ريكتال المنظوش ريكتال المنظوش يبقى تانا حرب مش جرس الحارة بعد مستعد الأنسائز ريكتال المنظوش أفحص ريكتال المنظوشان إذير شمالة؟ مين؟ عمل الرباريشن إيه؟ عمل الرباريشن الرباريشن حال خلاص بعدين بعد كده في اعمل بيكنيك بيكنيك ازاي يا محمد اعمل حالي سبرينج بعمل كل شيب جديد خد السوادي الاول عليه كده كده بعد كده برفع خلي اللون ده اللون ده رفعه باليد يا تو وون سايد بعد كده كل شيب كل شيب بعد كده بعمل جينت مانيبيوليشن المنبل... بدور على مين بدور على السيرفر بعدين بخصص السيرفس بعدين لما بخصص يدرس اطلع قدام بخصص يعني السيرفس او كده اول حاجه خالص مين اول حاجه بنفحصها مين السيربيكس. السيربيكس. اسمع انت بتجرب على خاطر وشيب او فون وكونستنسي وبوزيشن هل السايز بتاع السيرفس يتغير ايه ما تخش الموضوع ده ما ما عم بيتغير لا السايز بتاع هو السيرفس صور. صوره مش كده الدنيا مفتوحه واديف خالص ايه ما فيش اي تغيير شكل السيرفس هيتغير بلها مثلا وزي المصورة حيقة مثلا زي الزيزة خمس الشكلة ايضا غير البلزيستاز بتاعي السيربس هتغير ده اواز لتخذ ليش البلزيش عمي بطيش اه اه ام ده هلا <تصفيق> تتخل ببريجنان زي هتلاقي السيربس في مجموعة البيجيكامكي او عالبيجيكامكي سيليه ببريجنانس او من اول الشعر الابلح بتاعي السيربس يده يحصله ايه ديسترز مين تطور طيب بالنسبه للسيلفكس الاطرى هو ايه في مين في مين في البوزيشن هنقعد نشد وده البوزيشن ده مش حلو في الشهر الثالث ده كذا عامل كودشن في الشهر السادس من الحمل الشهر السادس من الحمل بيطلعوا لفظ داير اوعى السيلك يسلك استرين ارامسترون عارفينها عارفين ايه <تصفيق> ثاني جه حد مشطوك حاجه ما تشدهاش على شان ايه ارمسترونج مين جلادول القمر ده الله عليك بره بسرعه قلت لها كمانه كده ما فيش كده عامل كده معناها ايه عن الشوط السادس الشوط السادس ازاي اليوتاس بينزل الضربه من تحت اما يضرب يس اقصد الضربه من فوق من تحت مع مين عارفين العضله راحت عضله مجره обучение Da المنسوجات يبقى قالك طب ما فيش اه يا شباب هنا المفروض الجيردليه كلها هنا في النمبر ايه اول ثلاث شهور اليردرز دي بس بالحدود دي او عند الشهر الرابع يدي ايه ينزل يجي هنا كده الشهر الخامس ينزل شويه كمان الشهر السادس ينزل قوي فلما ينزل قوي يشد معاه مين السيرفكس لوحده الراحه فتلاقي السيرفكس مشدود على دي كده تيجي تمد ايدك تلاقي السيرفكس بس ومفيش هنا السيرفس مش بالكش عارف محركه بيسموه ستريم ده ابرز حاجه في السيرفس يبقى كاريكتا برديشن تغيرات في السيرفس مفيش اي حاجه غير الار سيرفس الا ايه بوزيشن بوزيشن في اول شهر شهور هلاقي السيرفس موجود في البيلد كاري او على البيلد الاول الشعر الرابع الحاج الشعر التاسع لا السيرفكس هتصره ابنينة ابنينة مينة طولة الابنينة الكبيرة الاهم بيهم الشعر الثاني تسيقق على السيرفكس ايه اسكريم حاولوا السيرفكس لان اليوترس بيكون سائل في الضربة مشاهدة السيرفكس معها خلاص خلاص طيب طب طيب اليوترس بقى ايه انتا بعمل دا تحصل في اليوترس إيه. N' accord不錯. Peu interv cozy en German. Tranquents? N'ARRY algún差ói que es consideraria? Sí. T' branchesvas 없는 loco. T'levantes Meeting? Sí. climb to하다, disappears. climb to 이정ha? الكونسستانس دي يا شباب البوزيشن ها السيكونس بتاع البول خلاص مش والأخير ينزل الصعب يبسك حد حاجة حاجم اليوزرس يتغير في الحمد ويتنزل الرجل ده هو يكنيب فيه ده هو يكنيب فيه قالت في الشعر الأولاني يقلمي بصائف بايه يوم بصائف في الشعر التاني كبير شيء ايه قرائي بصائف في الشعر التاني كبير شيء ايه وصل يعني طب المطرسل دي هاي تحاجم البيبول عمسين البيبول نتعافينها تابع عمسين البيبول ده طيب هو بيقول لك كده كان عندنا بين الزراب قلت له انت عصبي في الشطر اللي بعده مين ظبطه تقول بيقول بص بص بص تمام ما اعرفش الظبطه بص بقى حمرا كده el basket. Google, Google, vol basquet. Vol futbol, vol basquet. Vol basquet, proper. El basquet és proper. És que han hi de ser. És que han hi de ser. És que han hi de ser. És que han hi de إنه ممور المراحل بها كنا إنه نحن نقول إنه يجيبون كنجيبين بالنسبة من عطيفها لصر ونصنعيني ممينة عطيفها لصر حسنيني مرحلتها إذا في الشعر الخالس يقول لك إيه حسنين تألي دمرش بالنسبة طب في الشعر الثاني في الشعر الثانيه أقول لك اليدراث بيسعب داحت في الأبدولار هتصموا، ما وصلموش كانت بيه اي شي، فمعرفش حقنوا إيه طب في الشعر الثانيه في الشعر السابع اللوتراف أم ي Having him? ستبدأ عرفين مع الى المچ Android إбо ال暗يко البصاريس يعني بفنح مع قليلك حوالي منه يعني إ了吧 مسكي 노래udrous كله يقيب بفن ريس إيق حواليه مبقى أد قد فيه إيه؟ لم حواليه مباجح يبقى في الشعر السابع والتدن والتاسع وكان pledge North specific with Hand يبقى فيه إيه؟ يبقى هذا الساريس بالجديد مش عرق Libros بفن شعر يريد اليوم الصاي الشهر الثاني يوجو وراون شو الشهر ايه أقول أقول في عيد 12 ده بالونه ولا تعيد يعني محتمل ده كده فكنت السابع والتاسع كانت 200 كيلو سهم ده بالنسبه للست طب بالنسبه للسيمتري هل ده تغيير في الحجم في ده تغيير ايه هل في هور وفرن يعني زي في الحجم في الخطا في الجاموس ظهور لوحد يونيكورن ظهور لوحد فطبيعي ان يبقى فيه هور وفرن يعني يحصل ايه دام على الشغل 35 يوم بالظبط عشان الورا بتبقى 35 يوم على كده 35 يوم بالظبط يوم هترا معايا هو قالك بس على شهر بس مش هو ايه 35 يوم يوم انا 35 يوم يا شباب همزة يوم؟, يوم؟ في مين؟ قالك في الهبر؟ أو كيف تدرون الميروس؟ اللي مولدتش قبل كده خوز ليلة؟ لأن الهود ما تمددتش قبل كده ناين ظهورنا ليه اول مره يعني هي كده اول مره بتتمدد فعندي 35 يوم يعني اضعف حاجه اللي بنال عليها ليه الاسيمتري كده قال لك طب فيروس يعني قلت كذا مره في الكتاب يعني حصل الاسيمتري ده كده ظهور الاسيمتري باخر اسبوع حوالي 35 مش ايه 42 يوم يعني دي عن الاسبوع كام بعد كده الاسبوع كام طيب. مع تقدم الحمل الحم دي الاولى ايه؟ مع تقدم الحمل تسديده الاولى ايه؟ تزيد يعني اقول لك عند ال 35 يوم بتبقى الاسمدري عامله كده الشهر فين تبقى عامله كده الشهر فين كده الشهر مثلا السابع كده يبقى التغير لا يحدث بالاسمدري ان هي عامله الاسمدري امتى؟ قبل ال 35 يوم استثناء قبل كده فده رسم ان وعن ذلك اللي كان يقول فيها عمي براين فيرا او البرين براسالة اللي حصله الاسمين قبل كامل 10 دولة الزبوع عمي لأيه؟ كان كبير كلا فبق كبير من طبق فعشان يقولون ان هي اسمينة اللي بها كمان تمام؟ وبالتالي ان كليزم بروكليزمات يعني احتاجوا من حمل ان الاسمينة اللي بزيزة لسوالة رهية قال كليزم كونسستانت حتى ايه بالحمل؟ لأيه في في من بره وقت في كل ما بنجيل كده ان اللي بيحصل كده مش مفهوم يعني لازم تكون ستانسي بتاعها ايه؟ طب وين نبدا؟ او البوزيشن شباب البوزيشن هيتغدى من كام قالك يا زيرو طبعا طبعا بس يعني, هاي هاي؟ بل بل طبعاً. يعني هاي طبعاً هاي كده كده بالبطاقه اوت طبعا مش بالاجيب كانه طبعا بعد كل ممكن انا اجيبه قلنا هنا الشمال الحجم مين يا محمد اللي يضرب في الشمال لحد مين يعني كده صح البيب الكبر يخضر المخدود الشهر التاني اتحكم مين؟ تاخده يا بشوش في الشهر التاني كل كل تقريبا برضه في نفس المساحه دي او في يعني في جزء هنا كده قبل الشهر لما اتحكم مين؟ تاخده فيردوس هي ده يحصل ايه بقى؟ جزء يروح فين؟ يبقى بيحصل هنا والجزء التاني يفضل هنا فاقول من الرابع بدايه السلنج ستيج ما نحضر الوبوط ووبوط فنه سيطلبون الكبس يخرج وقالي ده مدد ما ينفعش ده مدد ورعه ما ينفعش ده لا البيلبي الكبس دي كافي منك عند الشاعر رابع لا يعملش مزان مع باسك الدول فالبيلبي الكبس ما يأخدوش فايبقى فيه, فيه قوس يبينه يمزل بين في الهبل يمزل بين في الهبل الانترير توه ده بين بالبرم الانترير توه ايه ده بين بالخميه اي طيب اقول ان الوترس ما الشهر في الوطس شون الوترس البيضي شامل هو ها الشهر الروفة قد تهدي الـ فلاقي ان الوترس راح كين بقى ها يدههه الجوزة بقيته بالربعينة طب في الشهر الخامس يسعد ايه اكتر ينقفين فالكودة الابدولا الكبت يعني خليده بصة شباك لو دي مسلا ديوز كده شكل تخيوي تمام؟ واقول لك ان في الشهر الاولاني هي من صايف اهو في الشهر التاني قرى مش صايف اهي في التاني فوليبون اهو في الراحبة وفي المسكتبول عامل كده بدأ ينزل في البار قال ايه فيه؟ انتبه لخلوزة بالفترينج انا عبد الشكل بالفترينج شوية اهي خلاص؟ ايه شاك يطرس في الشعر في الرابط قد في الشعر الخامس زيب بقى ايه؟ ايه؟ انت كده بقى فيه؟ في الكودة الابدون الكفر مش ده الابدون الكفر دي؟ وليه جوز الكودة بقى مختل الكودة الابدون الكفر في الشعر السادس هنا كده كده شباب هنا كده ده الرم خلاص معدش يجب مكانة يتمدد يعمل ايه؟ يقوم اليطرس يسعد كده تحت الرم ده بدون البطل من تحت الريض. الروتو دبيوتو رسعي يزيد يزيد يزيد والروي ده قدام يعني في الشهر الخامس كان هو تحتاج لبطل كده وراء الرومن الفراغ من وراء الرومن جيب الساني ستمدد الرومن حيش يعمل ايه؟ يا صفح تحت الرومن يبقى على ايه؟ على, على قدوم يبقى على قدوم عشان جينا في الشهر الثالث يقول عليها ايه بقى طب في الشهر السابع معاك شيء عايز امات غريط يعني الشهر السابع عيوه فين بعد جيما هيصد الشيس مش عيب ايه اللي بيحصل في السابع؟ اللي بيحصل في السابع ان اليوترس المفروض للسابع والتاني والتاسع ده هتفلش نحيل من الحزن المفروض اللي الجانين يبقى إيهانة نفسها اللي عاملت ايه؟ والتولاجة فهيبدأ من اول الشهر السابع رحلة الرجوع تاني للبيضيس او الصعود للبيضيس اقول ان الشهر السابع كده بداية ايه؟ الاسمدين بستينج ييجي فين؟ ييجي فين؟ يبقى التنير الجوزة بلفيك بريم زي مين؟ الرابط زي الشهر الرابط طب التامن هو في خلف السابع هنا كده قدام البلفيك بريم في التامن يبقى على البلفيك بريم منها في ساعة لحدون البلفي في التاسع بقى فين؟ هو البلفي الكافر بس مرضو عشان الناس كده بيعطين خيالها ما يتحركش معنا هو البلفي الكافر مش هاخد اليوت دماغو هياخوذ مثلا دماغو للنين وباقي نترسين عصد بق خاص يبقى هالك موزشن في داعي نترس بالغير مع الحامد خضوطيك كنت في الشهر اولاي وقتاني سنة وقتاني في الشهر الصابق يستمر علي السنتي كسير ويبقى جدا يعني يعني بقى هالكيش التوصدر بقى بالسن يجي روح ميني? عبدونا كبير. الشعر الخامس نزل اربع. بقى في القودة عبدونا كبير. بقى في القودة عبدونا كبير. الشعر على عبدونا طلول. مش هكو فزاكي الشعر زياني ايه? نين كن? ايه? الشعر الثابع عشان راحبين لولادة لازم يجي هيفوش يعني <تصفيق> تمام مش عارف يعني فالشعر السابع الازنج الاستقبال بقى زيه زيه دي. زي الرابط كامل بقى على البنت بتاعه ده دخل داخل في البنك يبقى البوزيشن طب بعد البوزيشن في ده سمعت عليكش نورمان ويسألش ممكن اخلقنا على خطر مش ضعب عليك كان دواتي مش شاك كنت أقسلتاً تغير عشانه بارشين يا إيه يا إيه موضوع يا إيه موضوع حروف أوه شي يا إيه مصيش نابلي فرش يا إيه يا إيه يا إيه يعني غسل يا إيه يا إيه دي اوهار. دي ايه? للاسك ديه? وقت تحسين بروشتون. يعني زي كام? سواح. في واحد. اذا كنت ركتين دول فترة الحمل ايه? سي واحد ايه? لان هو هتحسين بروشتون والنوم. طيب. المبينة. المبينة. يعني ما شد يلي يتشد الحيوة اللي ما يتشد. هتتغير في, في الحمل. ايه <تصفيق> في الاول اول لحد امتى محمد? ثلاث شهور. يقول لك في اول ثلاث شهور اليوترس موبايل او لتلاك تقول يعني ايه? يعني كشيف يتشد معي ايه? ليه كونسايز كولي كولي كولي كلام نساف. لكن من اول الشعر اللي هو بقى بسكت بولي. خلارش بلدود. بقى فيه اجلي بتيجي تشد اليوترس ايه? ما يتشدش. ايه من اول الشعر راه. حد الشعر التاسل حد لا يتصمير الحام. نام. لتلاكتب. اتباش شد اليوترس مين? سيرفس ممكن برضه اقوله الاتجاه طيب طب لو عايز اشد بتنتر كور اللي بالزاحه على الشمال مش دمسه اهليته مش بعيد عن راجل برضه اشيل النين طب اشتروكه ممكن يا شباب اضيف سيرفس سيرفكس الانديت بس المقصود الانديت يعني انا بعملها عند السيرفس بس يا مقصود خاصه ب في اليوترا طب لو عايز اقول الانديت في السيرفس اقوله من اليوترا او يجيب لك ازاي وكام اول من اول الشهر الرابع لحد لهيت فاضل حل مان تترخم عند الشهر السادس بيبقى القمر ايه سبرينج تدخل في تلاقي السيرفس مشدود كده ما اقدرش لاق على البريم واليوزر فانتش تايمر ما تعملش فيه ان كله غيره السيرفلس على عجمه كده تجي تشكي ما يتشدش معا يبقى استرين بالعجم يبقى الموباليتي او الموفاليتي او الريتليسابيلي ان هو البراجت في اول ثلاث شهور من الشهر وقت حمد الشهر التاسي حمان ما ليه؟ لأن الحملة تقل من حمد الشهرة ايه؟ تشدر طيب الول سيرفلس الول سيرفلس الحملة ايه؟ الوليد تعال تعمل ستينج فلو يبقى فلو ستيج زي بيقول اهي ايه احس ستينج رايت يعني احس كده يا احس ان الور ايه كل ما تقدم في البرجنس الحصان ليه ليه برده ايوه بقى انا عايز انت ما ليش يا عم لف ليه انت عامل أضرب. في الليل بيكون السينك بتاع الهول بيقول لوتراس من قوة يوم الخمسة و تلتين زي وزي يمين زي وزي يمين زي وزي كمان الفلات عشان ما تنساش دوبة عشان ما تنسون. دي كلمة ايه أسم. اس اس يعني ايه السيمتري سين فلات انت وبيزيله ايه? مع عقلاته من الحرب. انت انا ده حاسين ان الول سن وبعد شهر هي اتقامرتين سن زي ما انت حاسين جد. بعد ده شهور لقيتها سن قوي. معي? لقيت انت بتزيد. الول بي او. فاللولة بعد انفخوا ابتر. ايه ايه ايه ايه او. يبقى بترورات في الول sickness اتنابقى في السن اللي من اول يوم كان. كانت. كانت ودلاتين. باية. اليوتران يتسير في السنة بقى على الوطن. وانا اخده يوم تبي تطلعوا يا ريت يعني يضرب يضرب اللي هو زي ما بس في حاجات تستاهل كده ايه ما احنا بنقول اسكيب وكمط في حاجات ممكن معدي لك على لوتر حساب هي ايه بس تو عدى اكتر الكرامت دي تصبح بس او بدل ما يضرب في لكن في الحد الكرامت بتجيب لك الكود اللي بتعمله لايت الباسيكال بتاعه كده يا شباب هو سطحه ده كده سمين مفيش اي حاجه بس بنفتحه كده في هنا ايه بلا سموث بس لما بمشي ايدي كده هو سموث بس احس ان في حاجات ايه بازن ايدي زي الزراير كده يعني ماشي في البلطو لا سموز. حلو طيب هو لابس تحت البلطو قميص وفيه زراير كبيره هو البلطو سموث بس وانا ماشي كده على سطح البلطو احس بالزراير ولا ما احسهاش يبقى اللي تراين عرق بس حسنين بالباسدون حسان متكوزن في الاختار حسن الزرار دي يمكن بعد التانية قالك تقاول اليوم الخامسة وسبعين لكن يفضل انك تستليل قد يوم الكامل حسن شعر التانية لحد يمكن الحسن اللي هيتفضل دي بتختارس يعني ايه ده يصلت حسن اول الشعر التالية لحد الشعر التانية هل هو ضروري عند الثالث هو زرع عند التاسع yeah. طب ركزوا معايا قال لك الزرع او اللي هي حاجه زي الزرع دي عند الشهر الثالث مش 1 سم ومع كل شهر بتزيد سم يبقى عند الشهر الرابع كام 2 سم عند الخامس 3 3 سم او 5 سم 4 4 سم عند السابع 6 سم عند الدسم 8 سم 7 سم انا عايز ده ان عشان مش حاجه بالظبط يعني ده باير كل من واحد واحد ونص يعني تبقى وهكذا دا يعني تمام طب شباب دوما بينا هنتكلم ده ده ده طب راحه شايف كده انا عامل 600 ما مدش ايدي على سطح اليوتراس كده واحسس احسس حاجه كده زي الزرار طب دا دي متر عصمتي ولا 5 سم من حجم الزرار ممكن اشخص يا بشتارك ازاي يعني لقيت الزرار ده 5 سنتر دمتر بتاعه كده تحت ايه دي طب الشعر كانت حيثت ازاي 3 ولا 7 لو عايز اقضع بمعادلة من الزرار دي اشخص بقى العوش ازاي 5 سبعة ولا 3 دمتر بتاع البلاسينتون زي الاثنين طيس ايه زي الاثنين يطلع مين الشعر بتاعك بريمينتر يعني لقيت الزرار 5 سنتر أعود مزاولي بديلي بأحمد الشهر الكامب سابق لعيده ده أنا أزمت أزاولي بديلي بأحمد الشهر الكامب سيبت أزمت أزاولي بأحمد الشهر الكامب إذا لا يمتر بتاعك من أزل دون زي إلت يطلع المطز بتاع مين نستقيم صفح ديخ صفحة صفحة تتير سيبت مقاطع ديخ نستقيم بس لازم نجمعها نحكي عليها بس انا سمعت يعني كان كم صايي علي فكر ان اليورو هي نفس حاله السمانه دوله ثانيه دي مش فاهم يعني ثانيه رابر ده الدكتور خامس يا حاج Estòd i de Estòd i de Estòd i de Nau Estòd i Physical Estòd i de Estòd i de Estòd i de Estòd i de Estòd i de Estòd i d'allam시� gene hem da ده يوم ما دي دي عبدالله الكوزنت في 3 عام في 3 ازاي في البيلف الكب جوه الحوض ها لا بالظبط لا هو مش على البيلف قدام البيلف برين ليه بقى الشرب بسميه ايه؟ الستنج ستيج يبقى قدام البيلف برين الشر الخامس يبقى فين؟ زي ما تفتكر الحته دي اسمها ايه؟ كود في السادس على الفينترال ابدومنا الفلو على جدار البطن بنسمي هنديرو تو ذا بريمت على ذكر كامل على ذا بريمت دازا والدي فيكتور ذا ديزني بوزيشن الخص لي دي جات لخنا وقال قلت لك دي امم ما فيش كنتري يعني ريلاكس اللي بعد اللي الموبيلت او الريتراكتابلت اشد اللي يطرس يتشاهدوا اياه تشاهد نعم او سنة تشوف بيش الاول شاهدوا ايه <تصفيق> على كده مش كاف كلهم مش اكروه بيش كاف لجنبه اول طلال شو يتشاهد رتراكتابل بشدهم من؟ يا اما من انت القرنة والليجا انت اروا بعيد عليها اشيدي من السيرفكس طب بعد الشهر للثانية الاولى الرمحة لحد نايت لغا حامل non retractable في الثانية سيبقى شكل وايزى بقى ايه string armstrong cervix اليوترس كله صايت فى البطل والسيرفكس عامل قرش اولى اشيوه على البلفك بريم اسميه string armstrong cervix الول sickness اسم سن انت يا دخطورة الحمد واللي يقضي يزيد يعني الوقت دي السمتري والسنة والفلاتويش يليا كلمة آسف كلهم عمد يلوي كامل وبيزيدوا مع مقدوم من حمد يزودوا مع مقدوم من حمد لأن الأسباب اللي حصلها عمد يعني السمتري يبقلون على زين ففيه بوز يبقرون بوز بيزيد السنة في فلاتويشة على زين يعني فلاتويشة عمد فلاتوشة خطر عمد السنة جاي او ترنزل في اسمه اسمه اسمه على الشهر الثالث عايز كده برضه يلا خاص هي هل في تغيرات اخرى ما فيش شيء الشيء 16 سايز اوف بوزيشن مسترنج السايز ده عمره يتغير اه ايه هو يبقى الكوبري هو الكوبري زي ما هو من ما اول نص البيكو ايه انما مفيش تغيرات في السايز مكان الاوره هيتغير اه اول 3 شهور اليوتراس جوه البلفيك يعني لو عايز اقول ممكن اوصل للاوفريد اول 3 شهور ممكن ولا مش ممكن ممكن قبل من اول الشهر الرابع لحد نهايه فرحان كود الكبير يتشال ليه لانه راح فين الباقي مع مين مع مين تروح تخليه فيزيت واحد بيزود الاوفريد قدام يبقى البوزيشن اول 3 شهور في الفيل في الكابده وعلى فيل البريم من اول الشهر الرابع اول الشهر لحد الشهر اول 3 شهور ان الاوفريد ينشال كود لكن من شهرب إلى شهرب التاسع كوتك ديمريلي الاستراكشل الع图 بل Studies في الف LET الحمد كوربا ستنوت عايزي مميزه قوي، يقولك ان دهıymetros تحته وامد فايسموه ايه كوربا سترتيم جنباي다 كوربا ستنvit ايه كربا ستكرم ده كمه جنبت يعطيب نهت كربا كلمه لديتي بل كورباس تيدن знаете كوربا ستشرقم نهت يعطيب نهت الحمد يبقى كبابا زي ما قلنا في 3 كل الحال بعد ال 90 طلع الوضع في <تصفيق> أخرى البريقنانس <تصفيق> هيكمل هيكمل يا عم أول مجلس أول مجلس أول مجلس أول مجلس أول موجود من إمتح الشاغل أول من أول مجلس أول مجلس أول ما جابس الضورة مش من أول بريقنانس بس بعد مشارة ان ما بتطعش البروز كلمين فيفضل موجود يفضل موجود لحد انت لحد اللي هي تفضل الحرب يبقى سيني جلب بديش اسم منقود من الشعر لولانك حاد الشعر التاسع بس هوصاله الامتهاء ايه؟ <تصفيق> <تصفيق> ل... لان انت مش هطوصت نفسه اللي عليه السيني ايه؟ قال اول تلات شهور طب من اول الشعر التاسع كوني بي بس موجود اني مش موجود؟ موجود يبقى ان الساعة والشعر هاي بديك سيني بديك هو ممكن كده هو بس على طول اول 3 شهور بس من اول الشهر الرابع مش, مش ايه مش اوصل انت لما انا هتاخد في فريق عندنا على الفريق فين البوزيشن بتاعه وفين كل استراكشر الاستراكشر فيه سينير موجود طاقه الحمل والبوزيشن اوصله في اول 3 شهور ان هو موجود في فريق الكابين ومن اول الشهر الرابع استراكشر مش اوصل هو راح فين ادونا الكابتن عليه ده بالنسبه للاوفر طيب ايه طريقه توفرها على الوقت في اذا عرضنا دهصل البرود ليج اللي منشايش ايش فست في وجود بر او ديانسس في ايه اتمبيدو لتغير ارطي بعد التالت كده على التالت على التالت كده على التالت كده بقى قول التالت انت عاوز ايه على التالت شويه هو التالت شويه يعني بعد ما قلت الموضوع كله جت سبت من اول الشرط ده لازم اسنتم عبدون ال50 لكن يفضل ان انتظر عند ال او الشرط الكبير ابدا احس السر اللي احس ده يا شباب حاجه دخلت في كده كمان حاجه كده من الرتم بحس الشكل بتاع دي او بتتحس الشكل بتاع دي وكده كده الموضوع دي يعني يعني تاخد الخط بنفسك بتزدق الأرضري في ألدو عظمة هاتيني تطيقلك فاتشفت هاتينيك دك فاتحس تحكيلك فيه ايه شونا لح مش همار فريلي أو ورين أو فريمترس أو بازل يعني ايه يعني تقينك ذا لقدامي مش عالك تتحرك يعني انت ايه دا لقد عاليه تتحرك متعيني بي سرسر سرسر زي ما كنت بديك تنخبطوا المياه خين والمياه نشه لسه الاساسي الهدف تمام من اول توم ايه طب ما اعتقدوا من حمل، السرين ولا ايه؟ مجيزيد، ليه؟ <سؤال> هو السرين المجيز، العين من يطرس حاله بيكبرس هاكول لهم يطرس يكبر، هاكول لهم النفس رفعه ايه؟ يكبر، واليطرس بيكبر، هاكدنا ليمون والورانج وفوين، كل مجيزيد فلا ايه مثل ايه؟ هم تقول لك، عند الشعب الثالث اللي هو أول محيس السرين المجيبان ديه، نص صنط الدائمتر، الدائمتر في داعتين داعتين داعتين نص عند الشعر البابا يقولها 8 من 10 سنة عند الشعر الخامس 1 سنة عند الشعر السادس 1 سنة عند السابع 1 نص عند الثامن 1 ثمانية من 10 عند الثانية 2 ممكن 2 نص 2 نص دوم على فكرة بيشخصوا برحمة أو بيشخص ويشخصوا بشخص كبس أنا أعرف 1 نص صندوق, فهو فهو نص صندوق. نص. موضوع السلي جدان موضوع موضوع يعني وجود السريني من الشرط الحال يا ريو التقصيب ويوجود محتلات خلاص ثمان يعني ميفلو كريش. ميفلو كريش. يعني هو هزنان جي شعر بسطن البقر بقر بقر بقر شعر ومش شعر بريجن ييجي بالشعر التالي يمسك الميدل البراد من الدمجر بتاع ويقول ايها بالشعر ايه؟ يا خلاص وريدي بريجن يعني سريني اللي ما ودها سرينك بتاع بلجنانس طب فراهم ازاي تروح النظر يقول لك ايه هم يعني في طبقه نفسه يقول لك مثلا في ال... الشهر الثالث ادخل من الخرطوم ده بالجز كده شويه مش عارف الشهر الخامس ده عامل زي يعني التشريحه في نصها جايه من احساسك انت هي دي بالارقام نص سم 8 من ده ديامتر انت بايه احساسك ايه انت ماسك خرطوم في ايه خلاص انت مثلا في 10 10 قراص انت بالنسبه لك تشبيهه بحاجه خلاص لما تيجي بعد كده نفس الاحساس ده في الشهر الكام السادس تمام يبقى في طرقه بتتصرف البروجيبل اللي هي خلال السيمين الاولي او سيميداس او, أو بازل في الميدو تريدر ادخل عليه الاولي في 25 لكن يفضل ان تنضم ليوم 90 والشهر الثالث وبيزيد مع فقدان الحمص بالمنظر اللي احنا شايفينه ده خلاص فهمت ليه بيقولك كل ده يعني يبحث السيرليكس واليوترس والأوفري والفالوكيات ديوب والبروت دي كل شوية عادي يشوف تغيرات يعني تغيرات دي اللي تقوله فيه ايه حب. بعد دين هيوتيها البيت البيت السيرليكس يبقى احنا نراضي خدنا الستيرنالتاين وخدنا الريكتة البرميش الريكتة البرميشة البيت الانتغيرات اللي بتحصلت في كل حاجة عفوضت من الكلام الصعب هو بس احنا خدنا فيه. كله من نطب ريكت نقول في البيتناس اللي احنا كذلك فريق البنبيشن فحص التجارب اللي حصلت في السيرفنس التجارب اللي فحصت بالترس التجارب اللي فحصت اللي بتحصل فين في البرونيو كل اللي انا قلته دلوقتي في البنبيشن مش جديد كل حاجه قلناها في البنبيشن دلوقتي لا تعد ولا حاجه سيرينج هي ممكن تكون حاجه هيدروليك ولا فيجن على البرونيت خلاص التجارب حقت كل اللي احنا قمناها ده نظر لك بلساين همالك ايه لعلماتي حدية بقى لو تتحمل شاء الله سيشنك كل بياني كل بياني عاشوا من المكامل